فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قال قل ما عند الله خير من اللهو ومن ا ل ت ج ا ر ة والله خير الرازقين